وعلى اله ي ي ن وصحبه اجمعين أننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طريقا فليس فيه علما فهم الله له به طريقا ا ل ا ل ج ن ة و إ ن العلماء ورقه ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم في صدور الرجال فمن أ خ ذ ه فقد أ خ ذ بحظ واثر أ و كما قال صلى الله عليه وسلم تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المعاني ا ل م ت ع ل ق ة بتاريخ ا ل ع ق ي د ة ع ق ي د ة ا ل ا س ن ه ا ل ج م ا ع ه و ت ق ر ف ن ا في ب د ا ي ة الدرس إ ل ى معنى من المعاني الذي هو التلقي والقول المشهور ل ا ذ ن نعيم عندما قال ا ل ن ا د من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ثم بعد ذلك ربطنا ذلك التلقي بعلم ا ل ع ق ي د ة فوجدنا أ ن ن ا بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة تلقاه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم ثم بعد ذلك علماء التابعين ثم تابعوا التابعين وهكذا إ ل ى أ ن ي ر ف الله سبحانه وتعالى ا ل أ ر ض ومن ع ل ي ه ا في ب د ا ي ة القرن الثاني ا ح ت ل م بلاد ا ل إ س ل ا م قله عقائد ك ث ي ر ة و ن ش أ ت تساؤلات ج د ي د ة وتشريكات ربما لم تكن م و ج و د ة في زمن الصحابه رضي الله تعالى عنهم مما قلنا أ ن هناك فلد من العلماء من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قاموا بما يسمى واجب الوقت واجب الوقت هو التفصيل المجمل وكذلك إ ق ا م ة ا ل أ د ل ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة والبراهين ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ن ق ل ي ة من أ ج ل ن ص ر ة ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وانتدب ل ذ ل ك م ج م و ع ة من العلماء وعلى راسه ابن كلاب لذلك هذا م ص ط ل ح ا ل م د ر س ة ا ل ك ل ا ب ي ة هناك ذ ا مصطلح تخصصي العقيدة ت المزرعة ربته أبو الحارث المحاتبي ذ ل أبو العباد مرجع من المراجع ي ع نكبوه ي ن إ ن شاء الله وهو كتابه ابو الحكم ا ل أ ش ع ر ي أ ل ف كتابا اسمه مقالات التلاميذ واهداف المصلين في كتاب مقالات إ س ل ا م ي ي ن واختلاف المصلين هذا الكتاب عنوانه يوحي بفلسفه عند ابي ح س ن ا ل أ ش ع ر ي وهو أ ن ه لا يكفر أ ح د ا من أ ه ل القرد ففوق بعنوان يوحي بذلك وقد كان ي ر ص ي وهو على فراش الموت يقول ب ل غ عني أ ن ي لا اكفر أ ح د ا من أ ه ل ي من أ ه ل الكتاب ذكر في هذا الكتاب المعتدله والكثير من الفراق ومن جمله من ذكرهم ابن كلان ابن ابن فقال ما قاله الكلانيه ثم ساق ف ق ر ة ط و ي ل ة ذكر فيها ما فصله ابن ك ل ا ب من ا ل ع ق ي د ة وهي ع ق ي د ة السلف الصالح ولكن هناك شيء جديد المصطلحات حتى نعلم خياني أ ن المتخصص لا يكون ن ظ ر ة ش ا م ل ة إ ل ا إ ذ ا غاص ف المراجع يعني مراجع في المحل ي ل ل ل في ا ن في كتب ا ل ع ق ي د ة في كتب التراث ويجمع و ي ن ق ح ويقارن حتى تتكون ص و ر ة ك ب ي ر ة في ذهنه عن ف ت ر ة ز م ن ي ة م ا وظيفته هو أ ن يعيد تجزئه ان يجزئها في ذهنه ليركبها في أ ه اذهانكم ك م و ه ة شوي ه و ن ل لديه ة ومساعة في في وظيفته ذهني يكثرها أن يجزئها تكون واثنان أن أن من أن عشر عشر يركبها في الناس أجل أدهار هذا ينتج عن م ق ا ر ن ة نتج د ي د جديدة ة مصطلحات إ ذ ا ك ا مصطلحات ج د ي د ة بعض ا ل م ع ا ق ر ي ن الذات ممن يضللون الاشاعر ويضللون اهل ا ل س ن ة والجماعه اشهد عليهم من أين أتت هذه الجواب م مثل مصطلح ص ط ل ل ح ا ر ل ع ر الواجب ع ق ل ي ه ذ ه ا ل أ م و ر ا ل ت ي برتموها ف ي جمعية الجواب ش ر ع ي و ا ل في ذلك يكفي ي الجواب أ و ل ا ً ما الداعي ل أ ن يستعمل ابن كلاه هذه المصطلحه الداعي لذلك ليس هو إ ن م ا العصر الذي عاش فيه هو عصر الاعتزال هو عقل الفلسفات و ا ل أ ف ك ا ر هناك الكثير من الناس يريدون أ ن يهدموا ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة بدعوى ا ل ف ل س ف ة وبدعوى مصطلحاتها بدعوى علم ا ل ل ا م و ا النظام وبدعوى مصطلحات النصرانيه ة فاستعملوا مصطلحات خاصة لذلك خاصة ل يُعقل لإنسان